و او انا عسل ابيتي يعني عسل اريا موال انتهي نبي قال ايه اول بيحسوا بيه دي اما تي ساعه صغيره وعسل فحا استغفازه طابق يعني وصار دوي يا رسول الله لا حد يبوه وعسل اضوال ما خفتها حد يعني باي يا رسول الله واجنيس اي وحينيش السري يعني عفافني وحار يعني الاستغفار فيه لها توبته يا, يا رسول الله بهرني وافيد مقبول لك تجي هذا ولا قبيس هذا ولا والله يا رسول الله بهرني يا رسول الله ويطهر حسو يا موطني حلم هديني قول حفظت انا بمقتى اسره الرسول يعني بحاجه ظاهره ازينوا بموقف فوق السنه علته وحش مضن يعني اللهم يعني واحد يعني علق وحامنا يا ما غن فاطمه دونك قلت ليه وش شون قلت ليه ما يا اسره الرسول الله باذنيت وحدة أصراط في النبي الحديث ديسي عليه الصلاة والسلام يعني واحدة جديدة يعني سدي أوسك وبحلة هاي أوه حدان لو أصروا فكر هاي أما تنقوتي أسري أما تنقوشي حد ملك وصلنا يعني زينة أسكرين أما تنقوشي أنت تنقوشي دي. دي يعني سرعين على يديه بعد ديمقاسي دي وحزي دي يا رسول الله وصول البحر يدو يا رسول الله اني وعازر في 700 اه ماشي هذا رسول الله عليه وسلم يعني حد او حد ايمان في طب هدوك. انا واقي ما بتناذر ما عايز بالمالك سحابي معروفه امم ارجي في الافراح همت عشان توقف يعني استغفروا في هذا ما بعرف وعلى شهر نبيه المروه إناس حد ققاضه وحسر الله إناس يعني جدء هلوه مهرج الوجرية لهذا فقال عسر يا رسول الله إني زمي بس أجل قفر قرب قفرتي قرب وسأسكري قفرتي شهادة عملوه حلوك قالوا محدثة إما أو سلطوب هذي أو سلطوب هذي أو سلطينيسي لققاضة الجدس ومسعنا لدرا إناس يعني هدين لما سيدة حدوبتين استغفاس أسيران معنى ملكي كو استغيبه ايه واقرتي اصاقرتي الوقع بكن خلق اللي قد دلو الهجمي مالليه خلق اللي انكرباش مالليه شريعه انحريص يعني اله نوزوبي نوزوبي في افراد ملكي خلقتي على, على سوء الجمع على سوء الجمع على سوء الجمع على طور يؤمنه على, على طيح ملكي اللي قدمه ملكي اللي قدمه هذه في حد وهم مني في مكاس او نكي او حد عدوه وتهمه لان كان ما حد يعني يعني امحى هذه اما اذى يعني عملها المسو حد الناس يعني هذوما يعني وحدي قال اريد ان ارمي الموحدي عم بساله علاه بخصوص كثر تطري لي تي يا رسول الله اني ما تذلستي اخر معشير مرتي الله من نحسن أنا هاي رسول القرصة من حد رئيستي أنا هاي أنا هاي محد رئيستي معناه من قرصة غرب ما تهيوه عايشة يا رسول الله عني لو قرصة دي بكاس عمريين أو أرجو. حديث أول حسس آلي لما دي حتيها لما حتي أمواتها وحواي مرء وشيهاي يعني حد الزنا وحين غيزة مرء وحين خيه يعني أو من اور غروبا هنا غور سديسي خاصه حديثي قلت له اوله ولا يديري الله يرحمه اصاحي حديث غورسن وقفو الضاي الكرباش الاوسي بكل خرباش ما شاء في خمره رامي في حد قال في حدود وبانتاي ما تعدى حدود الله مر ثلاثه مر إن أسبوض لي مضحضا إن أسبوض لي تودي أكوها دماغا نبنان وحاد يالو هيدل ليكي سألت فنستي أو شرعيه بني يلدلو يو ضدكي سنقعيبوا وايو أهلاً عايلي ننك زيندها نعرها على أكوها ريسو وين محايا لقبيل كنت نرى لعيبها قبيل كنت أكوها والله لها أكوها ننك أكوها ديني خبتي أديني قابلني وحياسي وحلو روري انئو لو جريو يعني جد لو جريو حذر على وجريها عذر حلو جريا أختاد نبي وعسري فان وجيتم لنسلم حوارجا فخلوا مسبيله سيد النبي يالي عبد ليالي عرضه وحلو خطنا واينة مسلمين تمال بعد النبي وعسري لان يقطع والله يا ابو راتي ده اسمك يا ابو راتي لان يقطع في الاف في اسقفوا خاهم وخرب نهائي لان يقطع العقوبه عقوبه او قدره محسوب بي او ليل فقوموا للعقابل هاي أو الرجمي الرجمي لهاي رباشي لهاي يعني وحاك خير بظن أنا أكفي قيسي لو قفو وأنت أكفي إليهم الإنطاة دكي حد الله هاي نكينا اللي قديري أناس أكفي يعني أناس مخصص دور لما هم تقولوا على خير بديه أناس أكفيه أنا أكفيها قالوا خير عقوبة ديسي يعني وحزقا عقوبة ديسي امامك اسكو كيفو ايو عافي اسكو كيفو عافي اسكو كيفا خيرو عافي دا عافي اسكو جريو وحلو طافو وعادا جريدي عنو جريو, جريو. لديو وكيف انا افوقو لخضيه كاسا او عيالي مفتان كوش كدي ذم بقي او مجاريسي محالي وحاسليه مش قلنا الامامه لا يخطئ نبي الله فان الامام امام لا يخطئ ان اسقف فهمت التاكيد كدك في العرف خير من ان يخطئ في العقوبه في تصير عقوبه خير والله كتاب سبح الروائع يعني ولبه هل لا تاخذ التوبه هل قبلته هل لا كي ليه ملكي ما يا رسول الله الظهر ما يوزنيستي أما ما يهد يعني أما ما يهد إن أبنه فوت ليه مساهي ما يأشر أما تاقوت ليه أسير أجرده يكف كهدي يعني تا تاويزي عامل المساهي ما يأشر وزنيستي أمديني ما فوته بحديث ليستي طوبة كان استغفارسه وأقول لنا على كل حال مربع دي سوح نرتني اقتلس اقرارك وعلى ان افرقوه اصدعوه سي انت وعلي بعدي زنا ده او حن وحن وحن وحن وعلى صدوب صدو وحيقالها بني لما وهي تل اقراها مبنيه زنا اقراها مبنيه سعديه وضرقه وزناه ستلوه يعني انا زينيس دماغو فحاقو رون انو دلو هيا دلو اهلا نن دل بسال انا اكو بعدي علوماته وحاسكوا هيا يا دندوين زيندئ دلتاء فرصة دنبي يعني كوين شركوا هيا فحاقو حلال معتمدك وحوايش قتلك فبعدي زينالوا هيا دلو اهلا زينالا وين محايا زينو يعني دمبير المتعدي واحد عيب اي والله تطن ابو عبو فاه طلع عبو ما قبر طول لنيستي والله تلك اللي كان يصير دليلي سكليهه الزينه ذا ترى هذا الزينه دي هذا اللي قرشتي كيف بدنا نفريت وفرنا ولا شيكينا زي اسباب تينه ذا وهي باتي ولو فانا محوف او حاسب هو على لا راغو جن بركم مال يعني النبي صاحب ست الساعات وعنوا اسكبري عليه الساعتو سوا جن حرام هو كبير هواي هذا على على هرمليا امس تلك وصل اسكو هاي علم من تلك هاي درم يدن بالضان تلك دبي وعلمة عوكي لحرمان زنده دنبي وين محيالي سوقتو حكا نغيان دنبي زنده واجوه ابتدت لعيبي نواته تطيير دورت تاسيك على لطي او لعيبي او لليلي هذه ولاش عمقود لها ان يعني قونين كوارتك قونين يعني اطيب غوري سيد نقدو والاش او تريسه نندو نابت يعني سيد او تريسه برقا وحزنا جنل وحيلاده يعني ذنبي وضضني هي وحيعني وذنبي وضضني هي وحزنا عقوبته او ادوب ست قسلو ادوب هذا يعني استعذاب الدوب والعذابه او يعني واحد العذابه وجبوا واشو قال انا عن العداوه وجيس والمذوبه الزانيه تيلمات فخري او ابتلاها في صدحات عمري قابلوك هنا انتهى ماذا أولى يعني صدحة آخرين سؤالك لو أطيها عذاب القبرية هي لو أطيها وحا حساب تقول لو أطيها أو يعني وعصوا بها سحن أسعدوك وبها حداثة سليها بعد جسوبنا وعصليها عليه السلام والسلام. بشري الزاني لك الزاني لك وهم بيلي بالفقري فقر وهم بيلي ألس كجور وعسي همالك محايا هالك فيري وجنة عرضها عرض السماء إليه ملين وجنة عرض يلي بلاركي دي سماواتك يطولك كوينتهي هدا الزنة لوحد تسوف بيزل الساعدة سوفيس انتقارا اتكو راحي السيسي تلك اسويل وإليكو بلانقاضي او جنة إليكو سي جنة ذادي قولوك السمدي أرضي كويناي ياتكو دورس يعني مال فرئي الصول لك ها حدي راح او فرئي الصول لك يعني فرجيناك فرئي مع فحنكا قريب أسمعهم. وحي اديتر الجنري وينيب ابو السماوات توين ان غدور زععك يا ذات اهل الحمد لذي يضمك المشين ان على بيك بعايه ثقيلا مره ثقيلا بيك بعايه على القوا ثقيلا يعلد ماهل او اخر جند اولاد ذي ذولين لنا في عقله ونقض ذن وحموا دينوخه وما هذه مسكينه مش لما مشكوكه مشكوكه ماها وحو رايس نفتي بلا ينقصوا بها يوراها و اخرى يعني الدنيا مقيله مسكينه عاين حديث خلاصنا بيخشب بها وراو او حوايل سري او ارغادي مره وجيره صدحك هذه الناسو زوبزت وعصوضتي وراو وجينا وراء الله وحسنا مدتهاي رير كان وكانت وراء الله دل صوته اوه مور اريل سبلاح قليم رافا مور دا اري دي وراء الله اريل كانوا عاصي عن كثرافه صوبها وعنا وحسك حنا كلها عنا اما سوحك حون لصنها مرتزين انك سوصوبين انه وراه صوتوا اوه بانك سوصبشي من انك سياسكار محايل نزوبنا عزيز سلاح سنوات 1000 100 اسكاره زنه الرصاله تعفو نساءكم نا هي الرصاله نا هي الرصاله يا 1000 اسكروت سلطان اجري جري حديث كم صدقس السوبي مالن اسمغليسي حديث كان أسمق حديث كم صدقس ارك دوار القمر يعني صداع واسر قمر المشرق دوار الزمان يا اخي بتلكل ان جرب عاسد حديثك لكن افوت افون ساعه الهي ناجي وادوس على ان ادوس على ناجي على الصباح نوي ايه دوارت النار على المشرق بعدي جورتيس بي نا خط ترى سبي وعز وريجي نيكي خمسه انا جديد ايه ترجع وبدين شباب ماك وبدين فلو در ريال تمس فلو در ريال تمس فلو در دراد لي ما غلاس بس يا صوت سي رجا وخترت الرجال اذا تعشي الى اي خبر بهم جو جوانجي وفي يعني اسدول عملجي حمد الشديقي بارنوغوشانتقي ملاء حلوصل مصري ملاء بريني سامانو بعد يواما سيسي وح تابطو وحسان عصديوه وعي وعي شو بيستي نركي وحرير حسول الله بيستي عن جواهب لان اسبركات ساري بعد الى امركي سوا نخضي قريبو سوادي كؤماني اح ودمر بيو كو وضو او ارتي و اصبوا يو و اشم او اتشم بس اذا ما اعلنا أعلن للمتاج يا بعدي ركي اوه اوه ايسي كي ساعة سيالي و إن اوضح في قروي احسوا ارتي و انجيل انت دطلق تنعي استمادين و تجد قلوم الله يفاسد و لما يستمادين فاسقين تمهيش من هذين قمار كبيرو إلهي مهي دون بلوك ما انسوا ما زيني مريكو يا أخي بزيني دون مهي الوصول بيو ننجي وحتانا الهواء عما سعودية تبقى وإيسا إلا ما كن كن سؤلواني من كن سؤلواني باني هو دماغ بيو فوران أو كسبودي هل مرشبين سيجد شغل ستعلي إلهي عقوب هل مر المرء أنا جبر الشرمي وحرامي تيب هدي أدوك اللي ولميه الحمد لله مركب معناها وحاكم حواء هي عفو تعفو نزاعكم هدي هدي ناقص, ناقص خويني نعم هدي سجبر خوة جوة لإزنيسها وراشي سجبر قابل هدي وحسن آخر دربية سجليسها دربية هدي سجليسها هدي سجليسها وحياة الله جبسلسته قولوا وجود أدوك دربي سيريدي سير برك بركول بروديو الى حال ترفو كل سامن ال بيز على كل هالكيلو وحال يعني اولك اماها انتوا صبنا عليه الصاب سلام عليه علي ادروا حدود بالشبهات يعني ادو دو الشبه ادروا رواء الشبهات شبهاتك حدود بالشبهات حدود خراب شبهات قال واحد انبي يعني واحد او بلغي ثلاثه قال لي والله حرام الحرار اللي هيو يعني الحدود هذه فاوه واقيم الكرامه قد كسو صوبن واحياك انا أسابية. معناها روحك قد مروه دعوه كدولا في احياك هاي معناها دم بهدي جرى الجفا يعني اقيله اساوي او معناها يعني اضافه بتجي على طول في فيرن وينين على فترين يا تو بس فيها اولوا صبانا يا اخيارنا ولو مطرح ازاي برضه في وحده الان يعني هفافه فا رجنه اثراتهم يعني وحي يعني يقفوا وحي معناه وحي كذا معنا اما سن برو حيودي وساويه يعني اشريرا ومعنا يقين الرسول الا في حد من حدود الله اهي معنا حد من حدود الله حس كم حد من حدود الله معروفه اهي حد حدود الله والوجيه يعني وحال لها يقين ان الله حطها حد يعني الاقي واشائي يعني اتعدى حدود الله الاقي واشائي في حدود اله قدبه الحدود معسو معاس الد الجرى حدود ، معاس د جرى مغ Analis المغيس أو حال الـandal ن��ة كل حدود الله ، وإلاء الرابع الله والله معاس د lost closed constant constant constant constant constant constant constant on your own 就ضي bridal كل حدود الـ.... حدود وشبهات قريبه وشبهه اقول لك يعني حرام ماهن حلال ماهن وشبهات ولا لها يا ابو عايل اللي بين الحرام وبينوا الحلال وبين والحرام وبين بينهما امور مشهات الحدود وابويا يعني امور او, أو, أو يعني استهس كذا غلين حرام لانها حلال هل بدنا لو ان شاء الله حكامتك بما يساء انت يعني يعني خلص فيس الله مفاجئ دنيا تعز بدرا من جوا جنب يركزنا وريا طيب بدي نبي وحاسد النظر يعني دبدنا على الضياو سهم للعمي وحواي فلير واي هم من سهام إبليس إبليس فاريس قامت ده أيضا نفس اللي هي عليا ناو سليمان مركز أسواني هاي بل كيسي يا ابونا يا لا تمشي وراء البرأتي نا قضاش هذي هسوعن هسوعن ومشي وراء الأسد يعني قضاش هذي صعو معا نا قضاش هذي ارتدي ارتدي وحيفو كيليسو و اللوح قراشت السعتي مخوكين اللوح يعني اتقل لهاي و حالهاك عدية قراشت المرتين أشكو اركين و و اركا أشكو اركين و اركا اشكو اركي أشكو اركا ولا اركا لكنهاك يعني قراشت السعتي و حتى اماهايو قلبي اكهليسو اللوح مكاليهي معانا صدور قلبي اكهليسو نتواسكو جيدا ان اسئيضا ومعش حتى يعني محايا لما اس اس حتى ما اتا يعني وحال اركار قد اتيت تا هو بي سي اس كوبل ما اركار ورازيته اس كوبل ما اركار كويس زي حيا شيلانكه لما زي سينكو فيس فرिसा دي كده في نادره لما هذه سينكو بودو فرिसा انت هذا راتي شيلاه لوجو جيلا ان هذا عنكم بلاوي أوليس <تصفيق> كالوري رحمة الله وعلا دي مضى واي دي مضى لك تحدروا انت للكاريكارو برد هذي الارك وراثناك كذا سيهمين اي مرتي هاتفناك بقى سيهمين سوجي سؤفيرين يا فجراء كم دي بي مواي كم بي انا افيو انت قشنا الله تعافي انت قلنا الله كارورو وحدن كل الفسادي وهايو إن برواية حديثية كانوا كيلي دونان وحاق لعاية لن أو هاي وبنوا لعوا هاي لن قوم رعيسي تلك لعاية يعني دنبي أو يعني فحامي أو فساكة لعاية أوات لعيس إنت كل وحواي هإما ها ذي مسلمين تا حدي إلهي كواجبي إنهي حذان هاي إلهي أصحى أصحى خلق وحي دنبي قريب وحيب أحسو الديني وحيب أحسو الزنيستي وحادي لك الخالرين إلها خاضها حتى إما ذو أوف يوريين إلها أوسى أوفها وابلان قادنا ما دام أسيري ألو دينه يعني ألو جالده وإيه كان إيسو أرقع ألو قعن قويه إلها أوسى أوسى أوسى طالقه وألوس كتيرا لحظوها فساسكينة لحظوها لحظوها عذابا لحظوها إزدلايا ومسلمينتي لحظوها يعني إصدعايا وحاج كولي وحوايه وحي لقلق الاوفيه هيا وحي لقلق وذب ايه الاوفيه هيا الله مالي اللهم صلع على سيدنا محمد على اله وصحبه وصلم قد علمنا بما يدهلنا بما نصينا بفضلك يا لظيف قد يسر الله يا كريم اللهم صلوا الله محمد عليه وعلى اسريه ادرؤوا الحدود حدودا يعني يا و الحدود حدود بغيوا ولا ينبغي هم بنان الامام امامك طاردين الحدود حدود يا ناس واستتروا او همنا او حدا لسحلل حد مبانانا في حد هنا ينسو بي واسقوه الحدود وحدود دريبا الحدود وهو حد لو يعني اوه يعني وحد كينا يزن ري اما تجوبا نماذي اما خمرضي عيالا يعني وهو حد يعني كي وحاس كوكعو حد دي لحد أمنغ هايو. أمنغ هايو. يعني وحواي حد وحليرها لمشي وحي كالحقالها ليرها يعني وحاو كالحجاوة ليرها مرهد دي لك حد وقاضو وحاديس يعني أسوب وحي السوبين لنا أمسي وحي لمدقه من كيسو بيهديل الحذب مظلمات أمورها خاصة معايد حداري بيساء سوهن عيون خيصة أو ريبطه حدود وحالسك هراها حدود وحاسواه وحلول الجيدة مع السغر والهراها معايد الإلهي قول كيسفير تلك حدود الله حدود إلهي تاعس، حدود إلهي هو فلا تغربوها أولواننا معنى معاصد حدود إلهي هو أيه وإلهي نغريب ومهي خص يعني إنه أولوان إلهي يعني نأمري فلا تغربوها أولواننا أسألنا حد معنى يسو حاجس انت هو أيه وعيا وهو وفالي سلسك رأيو أي قم التحي ولا يبغي للإمامي إمامك أمه بانانا تعديل الحدود حدود أمه بانانا تعديل الحدود حدود باد باب إنكاذي أمه بانانا معنى حدود وإله واجوي أمه بانانا يعني كتره أمه بانانا وعلى حدود ان اسقوه فيه بسكي حدود اني كاكو سيقناتو ان اسقوه فيه إلا انتي يعني يعني لو جريه جدي اسقو بحسنو اني يعني لو ديك ديك لوانيو وياه وحسن انتي ايه استرنتينيو ايه استربي عليه السلاة والسلام لوانيو كرجوه سلهاي يعني مرضي ينكو دول لهاي مرضي ينكو دعوة لسحابي عسل ناتي إن كان الإيمين عمر كل إيمين ينكو سو جران سو جران أركي وعسل هاي أنكو جو سلهاي يعني مرضي ينكو دولي لهاي انتي لا أسترك لا رأسته إلا هديك يعني أولا حدود وجوبه حد إلعوه وجوبه وجوب كيري يعني أولا رواجبه ولا تعبروها أباب إنه كتير ديري دي. معناها كتيرنا حدودكينا ننكي واحكوه سوبي أو حن حدكو غالب خاص الله والله حيالا دئير لغتهو حي كنسة وحيالا وحن حن حق لدوري كنسة صباحي على إنه سوبي أو حي كنسة عاصر ان وجهنا كنسة احكاموا شريعها بريك ان طلغون تلغي سيبته كنسة في عمهاء من عدود اللي هلا بإن لقوه واي بس شفاء اللي ما سي وصام بزير اللي اتشفع في عدود في حد من عدود الله ما عادش وطوك تميسا ربها في حكمه اجارتو اجارتو محكمه وشيل ازلاله توض ملح نافد ما دم عليه انتوا اللهم صلوا على محمد وسلم عليه وعسف الله الهي تو الله سين تيريد هذه يا الله الهي الله الله تو الله هو ماذا ايو غيري ايو دبك ايو نفعيها به وكالي اهاضي الهيزي توقع وصله وحنفعه الهي النافع وصواه وصله الضاره وصله معطيه وصله زعمانه ننكره يعني وعنى سيكرة مجره ننكره وحن نقدر مجره وحن نقدر مجره وحن نقدر مجره وحن ننفع اينا مجره الا الهي ماهانه إلهي فضل التوى فضليس التوى إدعو الله إلهي التوى فضليس التوى الضانم ديني إليك يعني ربي إلي التوى تضرع كتوى امتها الكتوى ان حال انتم انكم مو مضمون انتم انكم مو مضمون يقين ساعه بالاجابه اجابه يقين ساعه لا تؤمنوا بالله اناس اليجوا وادعو نذين يعني تردد او كتوقنا تردد او كتوقنا همالا لا اخبرين همالا اسكال احي افكالي كلام مهارا قلبي حاضري ان الهي او يعني اسكو اجيوه قلبي غاري كو يقنسه قاسي الهي طو الهي مكاوكو اجيوه شروط يالكو تعدو اجيوه كبتها الهي قنسه ان الله ابي باركه وتعالى لا يستجيب ما اجي به دعاء, دعاء من قلب غافل قلب يسي دع يسي الى ما اجي به ادعوا الله لا اذل اله توجد الوال قلب بالداد الى وجيل او جيل عادي سبق الاتباعي ادير الجراءه 100 كل اليا وسو خلفه هادي باعة مشتركة باعة يشغل كفقرين اللهم ربنا آتنا ليه يزد إلهي قلب الله الجيري أفكاري تغمد الكتوب يزد قلب الله راسي قلب الغافلة إلهي عجيب ما يوه قلب مشغوله هو إلهي يعني كسو الجيرب إلهي عجيب ما يوه الدعا دعا مخل عبادة نبي جري عبادة وهي الدعا دعا بعده الوحيد بواي اصل قال بايزواي ما ردت تويزت ابتدى دخل جو جيري ملك